وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَّا يَحْبِسُهُ وَلَئِنْ أَخَّرْنَاهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَّا يَحْبِسُهُ ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اليوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم